كلامي لازم يتفهمه شوف شوف اسلوبه ويتعلما انا انا كسر خشمه انا انا الاول يضل رقمه انا الفرقاك مهمة لازم بيه تتباهى انا البصمة ايش كافي ولا كلمة يلس غير بلا حجمة لون الدوس عالنعمه لعوف عيونها مو يعمه تريد تروح يا يابا لا والله خفت يمه منو القلت اذا تمشي اموت اختنق بالعبره انا اللي بدي جبت مني روح ما خسره Ja lek lete, chłę, eluja, zel zelę, agula, bab tak Di kile, diem bab, habab, انت حضرتك شي مشاب مش وقته جنابك ما بيخلص الحب وياك انسلته مثل ما غير هدومي غرامك كان يغير بلا حبك بلا همك بلا سح ما لترن كلامي لازم يتفهمه شوف شوف اسلوبه ويت علمه انا انا كسر خشمه انا انا الاول يضل رقمه انا الفرقاك همه لازم بيه تتباهه انا البصمة